لا نسائلو بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ليس له دافع تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون للله ولا يسأل آمين حميم آمين يوم صارونه تدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا أدعو من أدبر وتولى وجمع فأوى إن الإنسان خلق هنوى إذا روزوع وإذا مستهال خير منوع إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حقهم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاة ما للذين كفروا جنة نعيم كلا إن خلقناهم مم مما يعلمون um خاشعه ابصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم